وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابتين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا 111. إلا حميما وغساقا 112. جزاء وفاقا 113. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا 116. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا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 129. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا